وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت مله د حكيم خبير الا تعبدوا